شبكة كتاب الله تقدم بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر الرقية الشرعيه بصوت القارئ ماجد ابن عبد الله الزامل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 بسم من الشيطان الرجيم امن الرسول بما انزل ال اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله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 من إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه اعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن النبر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما درأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار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 اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم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 بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر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 اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين بسم الله تربه أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا اللهم أذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت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 اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني اللهم اشف عبدك ينكا لك عدوا او يمشي لك الى صلاه اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره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 أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم مطفي الكبير ومكبر الصغير أطفها عني لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث الله الله ربي لا أشرك به شيئا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الله العظيم رب العرش العظيم ان الله العظيم رب العرش العظيم الله العظيم رب العرش العظيم الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أيشفيك يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. لا بأس عليك طهور إن شاء الله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم